كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَٰهَا بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ عَبَسَ وَتَوَلَّى أَن جَاءَهُ لَعَمَّا أَعْمَى وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعُهُ الذِّكْرًا أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى فَأَنْتَ لَهُوْتَ الصَّدَّى وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَذَّكَّى وَأَمَّا مَنْ جَاء سَاءَ وَهُوَ يَخْشَى فَأَن تَعْنُهُ تَلَهَا جَلَّ اللهُ نَذِكْرًا كما ذكرته في صحف مكرمه مرفوعه مطهره بايدي سفرت انكرى من ضرر قُتِلَ الانسان ما اكثر من اي شيء ان خلقه طَوَّفَتْ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْدَرَهُ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَحْشَرَ جَلَّ مَنْ فلينظر الإنسان إلى طعامه إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا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 وه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يوم اذ شان يغنيه وجوه يوم اذ مسفره ضاحكه وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمْ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إذا الشمس كورت وإذا النجوم كذرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار طلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار, وإذا البحار سجرت وإذا النجوم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 أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسأس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُّطَاعٍ فَمَا آمَنَ ۚ وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ وَلَقَدْ رَآهُ نُزُلًا مُبِينًا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 وَم تَشَقُونَ إِلَّا أَ شَ أَو اللهَّهُ رَبُّ العالممين